فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء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 Voorzitter, ik wil u bedanken. Voorzitter, ik wil u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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مرساها فيما أَنْتَ مِنْ ذكراها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا